الحمد لله رب العالمين على إ ن ع ا م ه فهو ذو ا ل إ ن ع ا م والنعم وبعد هذا فالاف ا ل ص ل ا ة على محمد سيد العربان والعجم و ا ل آ ل والصحب ثم التابعين لهم ملاح برق وسحت أ ع ي ن الديم إ ن ي نظمت لكم أ م ر الخليل بما أ د ا ه فكري وما أ ب د ا به ط ل م ي فبينما كان إ ب ر ا ه ي م م ض ج ع ا العين ن ا ئ م ة والقلب لم ينم ي رامنا من ك أ ن الله ي أ م ر ه بذبح ابن صدوق القول ذي الشيم اعني أ ب ا العرب اسماعيل قال به ج م ا ع ة من ذوي ا ل أ ل ب ا ب والحكم ي فقال إ ن ي أ ر ى في النوم ذبحك يا بني فانظر فما رؤياي بالحلم ي فقال يا أ ب ت ف ع ل ما أ م ر ت به مبادرا أ ن ت أ م ر الله لن تلم ي لكن والدتي ورحمتاه لها ماذا يحل بها إ ن خبرت بدمي ف أ ق ر والدتي مني السلام وقل لها اصبري لقضاء الله واعتصمي حول لوجهك عند الذبح يا ب ت ي و ا غ ض ل بطرفك لا تجزع لسفك دمي ف إ ن م ا أ ن ا عبد الله يفعل بي ما شاء والله ذو فضل وذو كرم ي فاستسلم ثم سار ع ز م ي ن على إ ن ف ا ذ أ م ر إ ل ه محيي الرمم فجاء ابليس يسعى وهو ذو عجل في زي شيخ كبير السن ذي هرم ي فقال أ ن ت خليل الله تسمع ما يوحيه ابليس في ا ل أ ض غ ا ن والحلم أ ج ا ب ه خ سعد والله إ ن ك إ ب ل ي س اللعين قرين الشر والندم ي فراح عنه ووالى خاسئا خجلا يقول قد فاتني المطلوب و أ ل م ي ثم ا ن ث ن ا نحو إ س م ا ع ي ل ممتحنا له يقول ا د ن مني واستمع كلمي أ ب و ك يزعم أ ن الله ي أ م ر ه بذبحك اليوم ما هذا من الشيم ا فقال إ ن كان رب العرش ي أ م ر ه ف إ ن ن ي صابر راض بلا ندم و ط ا ع ة الرب فرض لا محيص لنا عنها إ ذ ا كتبت في اللوح بالقلم فراح عنه لنحو ا ل أ م قال لها إ ن ابنك اليوم مذبوح على وهم من اجل رؤيا ر آ ه ا الشيخ حققها يريد إ ن ج ا ز ه ا هل ذا بملتزم ي قالت نعم ما له مد وكيف له ب أ ن يخالف من أ ن ش ا ه من عدم لما ر أ ى ا ل ي أ س منهم رد مكتئبا يرن أ ر ن ا ن ذات الثكل واليتم ي إ ذ فاته ما جرى منه و أ م ل ه وباء بالخزي والخذلان والندم وانقاد للذبح إ س م ا ع ي ل محتسبا لحكم مولاه يمشي حافي القدم فبينما هو منقاد لسيده ما فيه من جزع كلا ولا سام ي أ ت ى الخليل بسكين فاشحذها حتى غدت مثل برق في دجى الظلم ي فقال يا ابتاه ارفع ثيابك لا يصيبها قدر عند اصطباب دم ي ويفجع الام مهما شاهدته كذا فالله يعصمها من زله القدم والام يا والدي مهما رجعت لها فاطلب لي الحل منها واحفظ الذمم و أ م ر مولى ي ن ف ل ه بذبحك لي واشحذ ل ش ف ر ة ذابح يا أ ب ا الكرم ي ك م ا يهون علي الموت إ ن له ل ش د ة لم تصفها ي السن ا ل أ م م قال الخليل فنعم العون أ ن ت على مرضات ربي فثق بالله واعتصم ف ج ا بالحبل شاد الابن ثم بكى ل ر ق ة غلبته فهو لم يلم ي أ م ر شفرته بالنحر فانقلبت عنه ثلاثا ولم ي م س س من أ ل م فقال إ ن شق ذا والنفس ما سمحت فكب وجهي ف إ ن ي غير مهتضم فكبه مثل ما أ ص ا ه فانقلبت إ ذ ا ك شفرته لم تفر من أ د م ي و ا ل أ ر ض رجت و أ م ل ك السماء جارات والوحش عجت وعم الخطب في ا ل أ م م والله ذو العرش فوق العرش يعجب من إ ي م ا ن عبديهما شيء بمكتتم ي أ و ح ا لجبريل أ ن أ د ر ك ه م ا عجلا بكبش ض ا ن ربي في ر و ض ة النعم ي أ ي أ ر ب ع ي ن خريفا في الجنان رعاه يسقى ب أ ن ه ا ر ه ا عذبا بلا وحم ي فجاء بالكبش جبريل ا ل أ م ي ن إ ل ى ذاك الخليل النبيل ل ط ا ه ر العلم فقال هذا الفدا من عند ربك عن هذا الذبيح جزا هذا دم بدم فكبر الله جبرائيل حينئذ والكبش كبر أ ي ض ا ناطقا بفم ي عواقب الصبر تنج من يلازمها والحمد لله هذا آ خ ر الكلم ثم ا ل ص ل ا ة على المختار أ ح م د ما غنت م ط و ق ة في ا ل أ ي ك بالنغم و ا ل آ ل والصحب ثم التابعين لهم ملاح فجر فاجل غيهب الظلم ي